أولك غلط عم ضل نفكر فيك أولك غلط تعالي وبرادي كأولك غلط عم ضل نفكر فيك أولك غلط تعالي وبرادي ذيتك حنانك كله شو بدك مني اللي خي So I'm feeling me,